نادر الأسود بطل مجاهد نادر الأسود أسد من أسود الليل فارس الفرسان اتحدى قاوم ناضل حتى نال الشهادة وضلت حكايات نادر الأسود ذكرى ما بتنسى مت من ارباح حرب يا, شهيد يا نادر انت موصوف يا جزان النوستق شاعر عطف حنانه كنا نشوف الحب بقلب تعامر على ان بلادك ربك يا نادر بشوف رح يبعد إلا ناصر جنود الله بالألوف وعلى كل شيء ربك قادر يا شهيد الأقصى يا نادر اسمك من أربع حروف يا شهيد الأقصى يا نادر فرمك أنت موصوف يا عن وصفك شاعر عطف حلان وكن ننشوف رب قلبك عامل بالإخلاص انت معروف على أن بلادك ساهر يا شهيد الأقصى ينادر ونحكيها على المكشوف شليكافل شعبك ما بعرف الخوف وعدوه شهيد الاقصى نادر من اربع شهيد الاقصى انت موصوف يا جزا نورك شعل عطخ حنانو ما عرو على أن بلاد السهر يشهد الأقصى نادر.